بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلامر الفلامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلون ويتمتعون ويُلهِمُ الأمل فسوف يعلمون ذرهم يأكلون ويتمتعون ويُلهِمُ الأمل فسوف يعلمون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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ لَهُمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّنظَرِينَ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 ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين كذلك نسلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين لا يؤمنون به وقد خلت النات ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكن ذكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقالوا إنما ذكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء ورود وزينناها للنااظرين. ولقد جعلنا في السماء غروراً وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السماء فأث. 117. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 118. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَنْشَأْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَّاتِ نَسْتَخْرِجُ لَكُمْ وَمِمَّا تُنْشِئُونَ فِيهِ مِن رِّزْقٍ وَإِمْمَنْ شَيْئٍ إلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ وَإِمْمَنْ شَيْئٍ إلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أسقينكم وما أنتم له بخازنين وإننا لنحن نحيي ونموت ونحن الورثون وإننا لنحن نحيي ونموت ونحن الورث ولقد علمنا المستقدين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربكه ويحشرهم وإن ربكه ويحشرهم إنه حكيم ناليم، إنه حكيم ناليم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمايم مسنون، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمايم مسنون ولقد خلقنا الإنسان من صلصال مسنون والجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِ مَسْنُونٍ مَسْنُونٍ فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقاؤ له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقاؤ له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من, من منها فإنك رجيم. فَارْتَفِخُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّين وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّين قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ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 قال رب بما أويتني لأزينن لهم في الأرض ولأوأنهم أجمعين, أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين.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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون, في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ادخلوها بسلام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 لا يمسهم فيها نصب وما هم منها مخرجين نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه والعذاب الأليم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُم مَّن ضَيْفُ إِبْرَاهِيمَ وَنَبِّئْهُم مَّن ضَيْفُ اللَّهِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ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 قال أبشروا تموني على أم السني الكبر فبما تبشرون قال أبشروا تموني على أم السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكم من القانطين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ إلا آل لوط إنا لم نجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إلا امرأته قدرنا فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكِرُونَ قَالُوا بَلْجِئْنَاكَ بما, بل بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فأسر بأهلك بطقيم من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحدٌ وأنظُ حيث تأمرون.فأسر بأهلك وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذِيقَهَا عَذَابَ الْخِزْيِ وَمَسْخًا ۚ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذِيقَهَا عَذَابَ الْخِزْيِ وَمَسْخًا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إنها أولئك ضيفي فلا تفضحون. قال إنها أولئك ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تفضحون واتقوا الله ولا تخذون. قالوا. من ننهك عن العالمين انهم لفي سكرتهم يا مهون لا عمرك انهم لفي سكرتهم يا مهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عالياها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل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 وَإِنَّهَا ذَبِّسَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَة لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَة لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَة لَظَالِمِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ فانتقمنا منهم وإنهما لبِإمام مبين فانتقمنا منهم وإنهما لبِإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فأخذتهم الصيحة مصبحين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فمن أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فمن أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحك وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ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 نَحَكَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِ كَمَا أَنزَلنا عَلَى الْمُكْتَسِبِينَ الذين جعلوا القرآن عظيم، اللذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين، أما كانوا يعملون، أم. أصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين. أصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين. إنك فيناك المستهزئين. إنك فيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر. الذين يجعلون فسوف يعلمون، فسوف يعلمون. ولقل نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقل نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وقوم من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكون من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.